ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مَن يُؤمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وَإِذْ عَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوِلَى الْكَهْفِ يَأْنَشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا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 111. وكلب باسط ذراعيه بالوسيد 112. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 113. وكذلك بعثناهم بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبث. 129 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 113. إلا أن يشاء الله 114. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا 112. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض 115. أبصر به وأسمع 116. ما لهم من دونه من ولي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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِيَشُ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ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 115. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 119. وعرضوا على ربك صفا 110. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة 111. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من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 116. بئس للظالمين بدلا 117. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ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 بل لهم موعدٌ لئن يجدوا من دونه موئلاً وتلك القراءة لكناهم لم ما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعًا بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَتْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَّ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ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 114. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 112. قد بلغت من لدني عذرا 113. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما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 وأما الجدار فكان لغلامين يتي فِي في المدينة وكانت تحته كان جلهما وكان أبوهما صالحا.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 فمن كان يرجو لقاء رَبِّهِ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَبِّهِ أحدا